إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هبا 119. وكنتم أزواجا ثلاثة 110. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة 111. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة 112. والسابقون السابقون 113. المقربون في جنة 119. ثلة من الأولين 110. وقليل من الآخرين 111. على سرر موضون 112. متكئين عليها متقابلين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 ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون جزاء بما كانوا يعملون لا يَسمَعُونَ فِيه لَغوَو وَلاَا تَأفمَا إِللاا قلًَا سَلََ سَدمَا وَأَصحابُ اليمين مَا أأَصحابُ المين فيِي سِدرٍ مَخطُودَ وَقَلْخِم مَضُون و ظِل ممدود و ماء مسكوب وفاكهة ان كفيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة انا انشأناهن إن فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبَكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ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 عَأَ النُّبَدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُاشِئَكُم فِي مَا لَا تَلَمُون وَلَ قَد عَلِمتُمُ النَّشْئتَأُولَا فَلَ لَا تَذَكَّون أَفَرَعيتَُّا تَحفُرثُون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 أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزنون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكون فَلَ لَا تَشبُرون أَفَعيتُ مُ رََّتتُ أَنتُمْ أَ شَأْتُمْ شَجرتَها أَمْ نَحْنُ الْمُشِون نَحْنُ جَعَنَّهَا تَفكَِتَ وَمَ تَعَ فَسَبِّح لِسمِ رَبِّكَ العظم فَلَا أُقصِم بِم وَاقُِجُ وَإَِّهُ لَ قَسَمُ اللَ تَلَمُونَظم إِهُ لَ قُآالُ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 119. فلولا إذا بلغت الحلقون 110. وأنتم حينئذ تنظرون 111. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن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 وَأَم إِ كَانَ مِن المُكَذِّ بِينَ الضَّم فَنُزُلم مِن حَمم وَتَصْلَ تُجَحيم إِ هذا لَهُ حَُّ يَقم ذا له حق يقين ان هذا له حق يقين فسبح باسم ربك العظيم